وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنْفَقُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطارين لا لابثين فيها أحطابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما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 ان لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رَّدَّ يوم يقوم الروح والملائكة صف اللّايات تكلمون إلا من أذن له لا تكلمون إلا من أذن له الرحمن وَقَالَ صَوَابَةُ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ أَتَخَذَ إلَى رَبِّهِ مَأْبَآءً إِنَّهُ وقدمت يداه ويقول الكاسر